ذلك بأنه كانت تأتيهم رُسُلُهُم بالبينات فقالوا أبتر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميل دعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعتن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير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 ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار قالدين فيها وبئس المطير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وذن يؤمن بالله يهدي قلبه